تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون فما كان دعواهم إذن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 أَمَّنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ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 قال ما منعك ألا تسدد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طير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 قال إنك من المضارِد قال فبما أغوَيَني لا أقُودَنَ له صِراطَكِ مستقيب ثم لا آتيَنَّكُم مِن بين أيدي ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا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 وما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لكم الشيطان ليُبدي لهما ما موريا عنهما من سوءاتهم و قال ما نغاكما رب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 إلك ما لم ننصيب فدل لهما ذَاقَ فلما بَدَتْ الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفيقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 لنا وترحنا لنكونن من الخاسرين قاله بقوم بعضكم لبعض نعد ولكم في الأرض مستقر ومتع إلى حيد قال في جاتح وفي ذا تموتون ومن ذا تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري وريشا ولباس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 يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسهُ مَا لِيُرِيهُ مَا سُوءَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَكُمُهُ وَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ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 لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له كما بدأكم تعودون فريقا غدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحفظ ستون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكل وشراط ولا تسرفوا إنهم لا يحب المسرفين. قل مَنْ حَرَّ وَمَزِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ للذين آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق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 عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصلوا اَوْ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تذعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أينما أسيهم أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أمة قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. ألا دخلت أمة لعنت؟ 118. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا 119. قالت أخراهم لأولاهم ربنا بناء أولئك أضلوا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولا كلا تعلم وقلن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 صالحات لا نكلف نفسا إلا وسعاؤا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعمنا ما في صدورهم من غل تجري إِغْمُلْ أَنْهَارٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِذَا ذَا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ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 وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سلام عَلَيْكُمْ لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وَنَذَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وما كنتم تستكبرون.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 كُنْ كُمُ النَّاءُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بَلْ يَوْمَنَا نَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ كَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جئ ناه بكتاب فصلناه على عيم له دو ورحمة لقوم يؤمنون هل يظرون إلا تؤيله يوم يأتي في تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا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 كروج والبلد الطيب يخرج نبأته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكون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 قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين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 لِرْآنَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاؤهم هذا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتقون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 قد قوم وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِذُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجِسٌ وَغَضَبٌ انْتُ في فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فانتظروا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 124. وإلى ثمود أخاهم صالحا 125. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء بكم هذه ناقة الله لكم آية فذرعته في أرض الله فذرعته في أرض الله ولا تمسها بسوء فَيَا أَذُكُم مَعَذَابٌ أَلِيم وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَنَوْاكُمْ فِي الْأَضْدِتِ تخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 إنا بما أرسل بِهِ مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فاعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وَنُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَ تُنِرُ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا 114. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 115. وإلى مدين أخاهم شعيبا 116. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء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 ولا تقعدوا بكل صراط تعودون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون زاع وجا وذكرو كنتم قليلا ثركم وظروك كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطأ وَلَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا وسير ربنا كل شيء نعمة على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.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 من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السابق سيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس سبأ نضر الله وسر الله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 يَهُوبَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضحاً وَهُمْ يَلْعَبُونَ أفأؤمن مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى قص عليك من أنبار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 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسلام قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين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 117. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين 118. يأتوك بكل ساحر عليم 119.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 القيء وإما أن نكون نحن الملقين قال القوف لما القوس حروا أعين الناس واسترهبهم وجاءوا بسح. رَى النَّعْضِبَ وَأُوحِيَنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أنكم أجمعين. قالوا إننا إلى ربنا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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقد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 ولقد أخذنا ألف راعٍ في السنين ونقص من الثمرات لعلهم يأكلون فإذا جاء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 أكثرهم لا يعلمون، وقالوا ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليه وفَنَا وَالجرادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَدَمَاءَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لنا ربك بما عهد عندك لئن كشف عند عنا الرجز لَكَ لك ولنوسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.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 إسرائيل بما صفوا ودمرنا ما كان يصنع في الرعول وقومه وما كانوا يعرشون.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 قال أَعْلَى اللَّهِ أَفْغِي كُمْ إِلَّا هُوَ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا جَئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يسلون أبناءكم ويستحيون نساؤكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأت مَنَّا بِعَشْرِ فَتَمَّ بِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهَا رُنَخُ لُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ 117. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك 118. قال لن تراني ولكن فإذ استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فَلَمَّا أَفَقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى فَإِتُكَ <تصفيتك> عَلَى نَاسٍ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامٍ فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَتَهُ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْهَا بِقُوَّتِهِ وَأَمْرُ قَوْبَكَ يأتي خذو بأحسنك سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وَإِيَّا رُو كُلَّ آيَةٍ الَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رُو كُلَّ آيَةٍ يَتَّخِذُوهُ سَفِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلًا الْغَنِيَّ اتَّخَذُوهُ سَفِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 دِيي مِن حُلِيٍّ جِعْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ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 فَلَنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلَى قَوْمِهِ غَضَبَنَ أَسِيفًا قَالَ بِسَمَاء خَلَفْتُ مُولِي مِنْ بعد أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجروه إليه قال ابن أم إن القوم تضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب بر لي ولأخي وأذخ النافر رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين تتخذ العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة. الدنيا. الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا ثم تابوا من بعدها بك من بعد قال غفور رحيم وَلَمَّا سَكَتَ عَمُوسَ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْقَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذت هم الرجفة، قال رب لو شئت أهلتكم من قبل وإياي، قال لو شئت من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل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 الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخباث ويحرم عليهم الخباثة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 117. رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت 119. بالله ورسوله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 دين وقطناهم مثنى عشر اسباطا امما وانحينا الى موسى اذ استسقى قومه ان اضرب 118. بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا 119. قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم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 قيل لهم مسقون هذه القرية وقولوا منها حيث شئتوا وقولوا حقت ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم فَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ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 حيتانهم يوم سبتهم شرعا. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شروع إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شروع وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ 126. كذلك بِمَا بما كانوا يفسقون 127. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلقهم أو 117. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون 118. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. فَلَمَّا مَعَتَوًا مَّا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ 117. ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 118. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم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 خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤمنون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 خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، وذكر ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ رب وكَم مِّن بَنِي آدَمَ مَن نَّصَرَهُرُم ذُرِّيَّتُهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا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 ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِم أَفَتُغْنِيكُم بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وكلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فصدخوا من ذا فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولئن شئنا لرفعناه بها ولكننه اخ لَتَنِيلُنَّ الْأَرْضَ وَاتَّبَعَتْهَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 كذلك الانعام بانهم اضط اولائك هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجذون ما كانوا يعملون، ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنست. تدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إن كيديمتي أ ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه غير لا نذير مبيد، أ ولم يوضرو في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عساي يكون قد قت فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن ساعة أيان موسى قل إنما المُعاين دَرَبِي لا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْمُرُونَ أنتِ كُمْ إلَّا بَعْضَهُ تَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيْنَ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَن Kُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إن انا إِلَّا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليكون اليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقل الدعوى الله رب بهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلناه له سوركا فيما آتاهما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 غَيْبَةٌ أَمْ فَانُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ALALAHUM ARJULUN YAMSHUNA FIHA AM LAHUM AYDINA YABTASHUNA FIHA AM LAHUM A'YUNUN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 وَتَرٰوُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ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 تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم بصر وإن إخوانهم يمدونهم في الغيث ما لا يقصرون وإذا لم ت بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر كم وهدوا ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأوصيوا لعلكم ترحمون وذكّر ربك في نفّس ك تضرع ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستك. يبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.